بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ النهاردة بإذن الله في الساينس بتاعت الايريدو او الانتيريوري انا مش عايزك تتخض لما تشوف الصفحة انت عندك 13 ساين هتلاقيها في الايريدو كلام كتير جدا وبيني وبينك انا في, في الكلينيكال مش يهمني الكلام ده كله انا اللي ببص عليه حاجات معينة هقولك عليها وهنشرحها فوقتها انا ببص على كرياتيك على تشيمبر رياكشن سواء او سيلز بس احنا مضطرين اننا نمسك ال13 ساين ديات واحده واحده ونتكلم عن كل واحده فيهم اول حاجه عندك ليد ايديمه عشان تسهل لك حفظ 13 ساين ديات بص على الرسمة اللي على وهتلاقي الـ items اللي عندك متقسمة حسب كل structure في العين نمر 1 eyelid، 2 conjunctiva، نمر 3 cornea فيها ايه وهكذا بالنسبة لي eyelid هتلاقي فيه eyelid edema واذا اتكلمنا عنه كتير جدا وقلنا ليه لما بيحصل conjunctivitis بيبقى فيه eyelid ليه لما بيحصل أي ocular inflammation ليه بيبقى فيه eyelid عندك بعد كده في الكونجنقتيزة عندك هاي بريميا احتمال يبقى في دستشارج بس اللي يهمني في الكونجنقتيزة هو السيلياري انجيكشن يعني ايه دلوقتي بيشنت عنده هيجيلك عينه حمره red eye وبيشنت تاني عنده هيجيلك عينه حمره red eye ايه الفرق ما بين ال red eye بتاعت والفرق ما بين red eye بتاعت في بيحصل فيه injection او high في فيه blood vessels اللي موجودة في ال conjunctiva بتلاقي blood دهيت لونها احمر creeping from the furnaces لما تيجي تشوف ال inferior او تالي وتشوف superior <سؤال> fornix. هتلاقي blood من الفورنيسز انما في patient عنده iridocyclitis هتلاقي عنده حاجة اسمها injection. هتلاقي blood vessels دهيت circumcorneal حوالي ال حوالي اتنين مللي. blood فيسلز ماشية كأنها شعاع كده يطلع من الكورنيا بي تيست عشان تفرق ما بين السيليري انجكشن والكونجنجتايفال هايبريميا او انجكشن اوف كونجنجتايفال اوريجين انت بتاثر العيان دهوت في عينه ادرينالين الادرينالين ده ما بيشتغلش اللي على البлад فيسلز اللي على السرفيس اللي بره يعني اللي في الكونجنجتايفا النم بيقدرش يعمل بينيتريشن جوه العين ويأثر على البлад فيسلز اللي موجودة في السيليري بودي معنى كلامي لو حطيت لي بيشنت بريد اي نقطه ادرينالين في عينه ولقيت ان الانجكشن اللي في عينه بدأ يروح معنى كده ان الانجكشن ده كان في الكونجنجتيفال بلاد فيسلز معنى كده ان هو كونجنجتيفايت وما فيش فيه سيلر انجكشن والعكس لو حطيت لي تاني ثاني نقطه ادرينالين في عينه ولقيت ان الانجكشن دهوت ما بيروحش معنى كده ان البيشن ده عنده سيليري انجيكشن احتمال كبير هتبقى يريده سايكلايتس بعد كده بص على الكورنيا هتلاقي عنده كورنيا الإديمة الحاجات اللي بتفسر لي سبب الكورنيا الإديمة عندي حاجات كتير جدا او نظريات كتير جدا تفسر لي حدوث الكورنيا الإديمة منها على سبيل المثال الإنفلاميشن في الالايرس وفي السيلير بودي ده بيطلع لي توكسنز، التوكسنز ده هي بتبدأ تأثر لي على الكورنيال إندوسيليم، وبالتالي الفانكشن بتاعته هتروح، ما عادش هيحافظ على ديتيرجنسز офز الكورنيا، ما عادش هيقدر يحافظ على الكورنيا لما يدخل لهاش مية من الأكواز، وبالتالي هتحصل الكورنيال اديمة. رابع حاجة كراتيك بريسبتاتس ودي ساين من الساينز اللي انا قلت لك عليها انا في الكلينيكال ههتم بيها جدا. دي حاجة من الحاجات الاساسيه اللي انا لازم ادور عليها كيراتيك دي عبارة عن Inflammatory cells deposited on the corneal endothelium normally corneal endothelium مفيش اي حاجة عليه خالص لكن في الايريدو بتلاقي ان في inflammatory cells بدأت تترسب وتلزألك على السطح الخلفي للقرانية او على corneal endothelium تفيدني بإل الكراتيك برسبيتات ديت دي مهمة إن أنا ممكن تديني فكرة عن الإتيولوجي. في اللي بيبقى مع اللي بيبقى مع اميون كيسز بيبقى صغيرة وكانها just the زي ما تجيب شوية تراب وتنفخهم كده في الهواء قدامك. تلاقي dusting of the corneal endothelium لقيتها كبيرة شوية ديت احتمال انها بي. لقيتها كبيرة قوي وشابة بيقول عليها ماتون فات. ماتون فات شبه الدهن ديت بتديك فكرة ان الpatient اللي قدامك ده هو ده حالة chronic iridocyclicitis شفتك keratic precipitates مهمة ازاي؟ مش كده وبس ده في كلام كتير جدا اتقال كراتيك برسبيتيتس ده هي تعبار عن انفلاماتوري سيلز جاية منين ده كورنيا أفاسكلور هي جاية من البلود فيسلز اللي موجودة في الايريس لما حصل الايريدوسايكلايتس بدأ يبوز البلاد فيسلز ده هي وبدأت الانفلاماتوري سيلز تطلع لي الانتيرو تشيمبر وهي معدية في الاكواس هتعمل لي الاكواس سيلز وده هنتكلم عنها نمرة جاية وبعد كده تلزق على الكورنيا قالك طب ليه ما رجعتش الورا وتلزق على اللينس؟ في سيورز كتير جدا اتقالت عن الكراتيك بريسبيتات كلام كتير بحثوا فيها كتير جدا وهي واحدة من اهم الساينز اللي انا بدور عليها من اول الحاجات اللي انا بدأ ادور عليها لو انا ساسبكت ان اللي قدامي ايريدو سايكليتس نمرة 5 وانا لسه مديك فكرة عنها الاكواس سيلز واللي بعدها نمرة 6 الاكواس فلير الاتنين هقولهم مع بعض دلوقتي انا حصل عندي ايريدو سايكليتس البلود فيسلز اللي موجودة في الايريس بدأت طبوز بدأت توكسنز اللي طالعة من الايريدو سايكليتس زود لي بتاعت البلود فيسلز معنى كده ان كل اللي جواها هيبدأ يطلع اول حاجة ممكن تطلع ايه ممكن يطلع لي الـ البروتينز البلازما بروتينز تعمل لي حاجة اسمها بلازمايد اكواز او اكواز فلير طب افرد ان البرميابيليتي زادت قوي معنى كده ان في حاجات اكبر من البروتينز هتبدأ تطلع البلود سيلز الانفلاماتوري سيلز نفسها هتبدأ تخرج وتنزلي في الاكواز دي بسميها اكواز سيلز بالنسبة ليه الاكواس فلير والاكواس سيلز ليهم جريدينج بقسمهم لدرجات بلاس وين بلاس تو بلاس ثري بلاس فور في طريقة معينة ان انا اقدر ايميتها وده برضه بيفيدني في الدياغنوزيس وبيفيدني في البروجنوزس بتاع الحالة هل العلاج بتاعي بينفع ولا لا الحالة بدأت تخف ولا لا تعال على النمر 7 هتلاقي هايفيما لفظ يمكن اول مرة نسمعه تقريبا. هاي هايفيما معناها presence of blood in the anterior chamber بكل بساطة الـ blood vessels اول ما بدأت تزيد الـ permeability بتاعتها طلعت لي proteins عملت لي plasmoid aquas flare بعد كده زادت الـ permeability اكتر طلعت لي inflammatory cells عملت لي cells بعد كده الـ blood vessels اتدمرت خالص نزلت لي الدم كله دم شخصياً نزل في الانتيريور تشيمبر عملي هايفيما هايفيما في حالة ايريدو سايكليتس ديت ما هياش حاجة كومن دي بتيجي بالذات في الهيرباتيك كيسز انفكشن بي الهيربس سيمبليكس فيروس وي تيوبركلاس ايريدو سايكليتس التي بي. ممكن يعمل ويبقى معاه نيجي بعد كده نتكلم عن الايرس شخصيا انا بكلمك عن ايريدوسايكلايتس والحد دلوقتي في الساينز ما جبتش سيرت الايريس طب الايريس هيبان منظره ايه اساسا لو كنا في الاناتومي طبعا انت عندك اناتومي اناتومي. لو كنا في كنت اقولك ان الايرس دوت هوش سطح مستوي كده مهواش Plane Surface عباره عن Structure عليه شوية Elevations وشويه شوية عليه حاجات اسمها Crypts عليه اسويرة كده هوت حوالين البيوبل دورية حوالين البيوبل بسميها Colorate له Structure معين في الايريتو سايكليتس ال Elevations و Depressions ده هي Elevations ده كلها بتختفي بيبقى Muddy Iris كأنك جبت شوية طين ورشيته على السيرفيس بتاع الايرس طبعا ده سببه أنا عندي اريدوسايكليتس عندي انفلاميشن وعندي اكسودايشن من البلود فيسلز الاكسودايشن ده هي بتبدأ تتراكم على سطح الايرس وتبدأ لي ان هي بتغفيلي كل المعالم بتاعته بتسويلي كل الدبريشنز بتخليها في نفس المستوى مع الاليفيشنز اللي على الايرس بتلاقي ماضي ايرس ولو جيت تبص على البيوبل هتلاقي فيه مايوزيس هتلاقي البيوبل داية قافل ليه قالك في اكتر من سبب من ضمن الاسباب اللي قالوها وهو سبب غريب شوية ان البلاد فيسلز اللي بتغذي لي الايرس زي ما قلت لك هي جاي اساسا من السيلياري بودي بتعمل لي كلكيعه من البلاد فيسلز كده اهوت بسميها سيركلاس ايريدس ميجور في الموست انتيرور بارت اوف ذا سيلياري بودي وتبدأ البلاد فيسلز تدخل جوه الايرس بصورة ريديال واصله من طرفه لحد نهايته عند البيوبيل قالك بيحصل ستريتيننج of the blood vessels of the iris wada illi il pupil tab'an da min dimn al-asbab min asbab in fi ciliary body aw ciliary muscle spasm w spasm of the constrictor pupilli muscle nigi ba'd keda ala nimra 10 ciliary body Tenderness. أنا كنت لتلك المرة اللي فاتت أول حاجة فيه symptoms بتاعت الإيريديو هي pain إيه مصدر البين مصدر البين المكان اللي فيه inflammation of the بيعملولي irritation في free nerve endings of the fifth cranial nerve, trigeminal البين دوت هل أنت تقدر تشوفه؟ ده حاجة symptom بس لما يبقى البيشنت يقولك فيه الحتة ده يبت وجعني وانت تضغط عليها فهو يقولك اه ده واجعتني اكتر دي بسميها sign بسميها tenderness انا لو ضغطت على cellular body البيشنت هيحس بالوجع زيادة فدي بسميها cellular body tenderness طب وانا هضغط على cellular body ازاي بطريقة بسيطة جدا قولي للبيشنت ده يبص الفوق وابدا اضغط على الجفن التحتاني اضغط عليه وانت بتزق الجلوب انت كده بتزق على السيليري بودي بالظبط لو في وجع يبقى في انفلاميشن في الايرس وفي السيليري بودي ده معناه سيليري بودي تندرنس الساين اللي بعد كده احنا خدنا كل الستراكشرز خدناها بالترتيب خدنا الاي ليد كونجنجتايفا كورنيا انتيرير تشامبر الايرس البيوبل ناخد وي السيليار بودي ناخد بعد كده اللينس اللينس دي تستراكشور فيري ترانسپيرانت كلير في حالة ايريدو ممكن تلاقي ايرس بيجمنتس لازقه على الانتيريور لينس كبسول. طبعا الايرس ده جزء من اليوفيال تراكت واليوفيال تراكت كان من ضمن بتاعها ان هي densely pigmented ممكن لما يحصل فيها inflammation بعض pigmented cells دهيت أو الـ pigments, الـ iris pigments, تلزأ على anterior length capsule وممكن يكون السبب حاجة هناخدها في complications حاجة اسمها posterior syneaky ان الايريس لما حصل له inflammation لزق على ال Anterior surface of the يسيبه مردش يسيبها بعد كده رحل الدكتور بتاعه دكتور كتب له أطرة مدريةك فالبيوب البدأ يوسع بدأ يشد نفسه من ال Anterior surface فبدأ بعض ال Pigmented cells من Iris وتفضل لزق على Lens كانت لزقة جامد مرديةش تبعد معه وهو بيوسع وبالتالي فضل عندي على الانتيرور لينس كبسول فضل عندي ايريس بيجمنتس نمرة 12 لو بصيت على الفيترياس هتلاقي انفلاماتوري سيلز انفلاماتوري سيلز زيها زي الانفلاماتوري سيلز اللي كانت موجودة في الانتيرور تشيمبر وعملت لي الاكوا سيلز بالظبط وده بيفيدني في حاجة انا قلت لك إيريتس و السايكليتس بيحصلوا مع بعض لو الإيريتس أكتر من السايكليتس أنت متوقع إيه؟ متوقع أن الأقوى السيلز هتبقى أكتر بكتير من الإنفلاماتري سيلز اللي موجودة فيه الفيتريس طيب لو السايكليتس هو الأكتر من الإيريتس أو عندي حالة إنترميديت يوفيويتس طبعا انت متوقع من كلامي ان الانفلاماتوري سيلز اللي موجودة في الفيترياس اكتر بكتير جدا من الانفلاماتوري سيلز اللي موجودة في الانتيريور تشيمبر اخر حاجة دلوقتي فاضل اني اكلمك عن الانترا اوكيلور بريشر الانترا اوكيلور بريشر ما هوش قاعدة ملوش حاجة ثابتة w <todicative> przypadku usually be zazwyczaj low but may بس ممكن może się ممكن يكون عالي, nie due to plasmoid nie هعرف بعد كده nie będzie zwiększona, jeśli nie będzie zwiększona, jeśli nie będzie zwiększona, jeśli nie będzie zwiększona, jeśli nie انما في ال Chronic cases أو في ال Recurrent cases غالباً الـ Interocular Pressure بيبقى هاي بيبقى Levated بيبقى السبب إن أنا عندي secondary glaucoma وإيه اللي عمل لي secondary glaucoma ممكن حاجات كتير ممكن تبقى secondary open angle glaucoma ممكن تبقى secondary closed angle glaucoma حاجات كتير هعرفها بالتفصيل أكتر لما هبدأ أدرس الجلوكوما وهبدأ أخذ موضوع مهم قوي اسمه secondary glaucomas اتكلمتك عن ساينز كتير وكان فيها شرح يتقال كتير بس دلوقتي اتكلم عن الكمبليكيشنز كلام قليل ويمكن الشرح اللي عليها برضو ممكن يطول وياخد مننا وقت انا هبدأ في الكمبليكيشنز طبعا تحسيت من كلامي من الايريدو right دوت ما مواش حاجة زي الكونجونكتفايتس ممكن قدي البيشنط اطره ويروح ولما جاش للإستشارة ما خافش عليه والكلام دوت حسيت من كلام إن الإيريدو سايكلايتس حاجة ممكن تبقى دينجرس شوية أولاً حاجة ممكن تبقى أسوشيتل مع سيستيميك ديزيز مش ممكن ده غالباً في جزء كبير جداً من الكيسز بتبقى أسوشيتل مع سيستيميك ديزيز ثانياً الإيريدو سايكلايتس ده حاجة ريكارنت لجاله إيريدو سايكلايتس مرة احتمال كبير جدا انه يبقى recurrent بالنسباله يجيله بعد كده واحتمال كمان انه ما يخفش اصلا احتمال انه يفضل chronic يقعد اكتر من 6 اسابيع ما يخفش يبقى اسمه chronic وبعد ال6 اسابيع ممكن يرجع له acute تاني فسميه recurrent acute حسيت من كلامي ان الايريدو ممكن يبقى فيه لخبطه في الدياغنوزز بتاعه ممكن البيشنط يجي لك مثلا بجلوكوما تبدأ تعالجه على ان هو جلوكوما وهو في الاساس ايريدو سايكليتس كيس كتير بالمنظر دوت وفيه ناس كتير جدا بيحبوش كلمة الكاتاراكتس بيكرهوها الناس تحب الكاتاراكت اكل اكل عشنا هنعمل عمليات كاتاراكت هناخد فلوس ما ده بيشنت مش هيخف تشخيصه صعب الحاله هتفضل ريكيرنت القطره اللي انا هديها له مش هتريحه وهكذا وهكذا وهكذا هبدا اكلمك عن الكومبليكيشنز حفظهم سهل انت عندك الكوملكيشنز بتاعة الاكيوت ايريدو هما اتنين بيبداوا بحرف الاس وثلاثة بيبدأ بحرف السي اللي بتوع حرف الاس ساينيكي بوستيرير ساينيكي والاس التانية سيكندري جلوكوما والثلاثة بتوع حرف السي كوملكييتد نتكلم كده بالراحة عن واحدة واحدة نبدأ بـ posterior synecchi بتاع كلمة posterior synecchi معناها adhesions between the iris and the anterior surface of the lens الـ على ال anterior surface بتاع العدسة ممكن يلزق بمنظر مناظر كتير احنا اتفقنا ان في الـ فيه يعني البيوبل هيضيق البيوبل هيضيق ويلزق على الانتيرور سيرفيس اوف ذا لينس معنى كده ان هو مش هيوسع تاني ده يفضل على نفس الحجم دهوت ده طيب لما يلزق وهو ما يوزس كدهوت كأنه عمل لي حلقه على اللينس فسميها رينج ساينيكي او سميها اسم تاني اسميها سيكلوزيو بيوبيللي اد هيجن اوف ذا بيوبيلاري بوردر تو ذا لينس طيب البيشنط ده من بيشوف من نص الايرس لو جالك ميمبرين وتكون على البيوبل هيسد البيوبل هيجي منين الميمبرين ده ده هيجي من الاكزودت بتاعة الايرس في حالة ايريديو بيبقى في اكزودت زي ما اتفقنا. هتبدأ تتراكم على البيوبل وهيبدأ ييجي عليها فايبرين ويبدأ يلزقها في بعضها يعمل لي ميمبرين الحالة ديت بسميها اوكلوزيو بيوبيلي وكأن البيوبل حصل له اوكلوجن بالميمبرين اللي انا كلمتك عنه دوت دولت منظرين في منظر ثالث بيحصل بالذات في الكرونيك ايريدو سايكليتس حاجة اسمها فيستوند بيوبيل انا كلمتك في السيكلوزيو بيوبيلي مثلا لك دي عبارة عن رينك ساينيكي الـ pupillary كله داير ما يدور بيبقى لازق على anterior surface of the في الفستوند بيوبيل عندك جزء بيلزق في الـ وجزء ما بيلزقش جزء بيلزق وجزء ما بيلزقش حتى تلزق ما تلزقش. بعد ما الـ Iridocytlides يخف طبعا هو كرونيك هو ما بيخفش هو بيبدأ يحصل subsidence of the acute attack البيوبل في الأكيوت أتاك كان حصل له ميوزس بعد كده هيبدأ يوسع لما هيوسع هيكتشف ان في حتة لازق على اللينس وحتة تانية لا، يبقى البيوبل بيوبيلاري بوردر مش عرشر ما هوش دايرة زي ما احنا متعودين اللي شاف المنظر ده هوا تفكروا بيه ال... ال... دايما بيقولوا كده الجملة ده هاتي قولها الفستونات بتاعة الطرحة الطرح بتاعت البنات بيبقى فيها من عند الحفة بتاعتها كده بتبقى مشرشرة شوية كزوائي يعني فدي بسميها خدت الاسم تهوات وسميته فستوند بيوبيل دي عبارة عن مالتبل ايزوليتد بوستيروساينيكي البيوبيلاري بوردر لازق في نقطة والنقطة التانية لأ ولازق بوستيروساينيكي تاني بس ايزوليتد عن الاولانية بعد كده جزء سليم وهكذا نقطة التانية اللي هي ال secondary glaucoma ودي مش هفهمها إلا لما اتكلم عن الجلوكوما ككل نمرة ثلاثة complicated catharact زي ما قلت لك قبل كده ما فيش حاجة اسمها secondary catharact الكاتارact لسببها سواء عقليه مرض أو سيميك مرض بسميها معقدة في حالات مزمنة من اليريدوسيكليتيس، هذا المريض قد كتير. لأسباب كتير، بس أنا هديك سبب واحد بس. ممكن استعمل الاستيرويد لفترات طويلة. من الكمليكيشنز بتاعت الكاتركت وبالذات ستيرويد الناس بتقول رينال ترانسبلانتيشن اللي بيزرعوا كلا بيمشوا معاله ستيرويد لمدة طويلة جدا فور لايف علشان يمنعهم الريجيكشن في مرحلة من مراحل حياتهم كاتركت نتنقل على النقطة اللي بعدها Cystoid macular edema احنا اتفقنا ان الاديمة, الكورنيا الاديمة كان سببها toxic effect of the inflammatory mediators on the corneal endothelium مع التوكسنز ده هيت زي ما طلعت هترجع ورا. هترجع ورا تروح فين تروح على الريتنا هتروح على الماكولا هتعمل لي فيها ايديمه ماكولار ايديمه بس الماكولار ايديمه هنا هتتجمع كل شوية ايديمه كده اهوت هيتجمعوا لي في كيس لوحدهم في سيست لوحدها فسميها سيستويد ماكولار ايديمه نمر خمسة سايكليتيك ممبرينج ايه السايكليتيك ممبرين دوت أنا كلمتك في حاجة اسمها اوكلوزيوبيبيلي قلت لك بيحصل رينج ساينيكي بعد كده يكون ممبرين السدلي البيوبل قلت لك الممبرين دوت سببه إيه ده عباره عن الاكسوديت جه عليه فابرين طب ما هو الاكسوديت زي ما طلع لقدام ما هيرجع لورا زي ما طلع قدام اللينس من الايريس ما هيرجع لورا المسيلير بادي سيلير بادي كمان بيطلع لي اكسوديت الاكسوديت ده هيجي على البوستيريو سيرفيس اوف ذا لينس ويبدأ يترسب عليه فايبرين ويعمل لي ميمبراين ميمبراين واصل من السيلياري بودي فوق للسيلياري بودي تحت داير ما يدور حواليه يزيد على كده ان بيحصل فاسكولوريزيشن بتبدأ البلاد فيسلز تطلع من السيلياري بودي وتبدأ تعمل انفايجن للسايكلياتيك ميمبراين دهوت طبعا السايكلياتيك ميمبراين ده مشكلة ليه مشكلة انا بقول لك الممبرين بيتكون بان في فايبرين بيبدا يبقى ديپوزيتد عليه يترسب عليه والفايبرين من الكاركترستكس بتاعته هو بيحصل له طوله بيقصر كونتراكشر طب لما هيعمل كونتراكشر وهو ماسك في السيلير بودي من فوق ومن تحت ده هيبدا يشد السيلير بودي كانه بيمزعه من المكان اللي هو ماسك فيه هيعمل لي سيلير بودي ديتاتشمنت يفصل لي السيلياري بودي على المكان اللي هو لازق فيه لما السيلياري بودي يحصل له ديتاتشمنت، ما عادش هيكون لي اكوس هيومر اوف ذا آي ده يقلل لي الانترا اوكلار بريشر يعمل لي حاجة اسمها هايبوتوني لما الانترا اوكلار بريشر يقل دي بسميها هايبوتوني وكنتيجة في الآخر هيعمل لي حاجة اسمها اتروفيابل باي يعني اتروفي Of the globe. العين كلها تضمر يحصل دمور في العين دهيت زي ما قلت لك مفيش حد بيجيله ايريدو سايكلايتس وبيخف تماما ده يبقى اكسر عرضة بعد كده ان هو يجيله ايريدو سايكلايتس تاني ان يحصل له ريكارنس وممكن في حلاك كتير جدا يفضل كرونك. يبقى عنده ايريدو سايكلايتس معنى كده ان المرض ده هيقعد معاه مدة طويلة ده لونج ستاندينج يبقى لازم اعرف complications of long-standing iridocyclitis. اول حاجة Absolute Glaucoma. انا هقول تلك في complications acute iridocyclitis انه بيحصل secondary glaucoma. انما Absolute Glaucoma ديت دي اخر مرحله من مراحل Glaucoma خالص. دي most advanced stage. Absolute Glaucoma معناه blind painful eye. عينه اتعمت ما بيشوف بيها بسبب Glaucoma. Upam, że to udało. I wtedy robususus iridis. Kilmet robususus iridis maneha neovaskularizacja iris. Iris, fee blood vessels substance stroma stromactatu. Blood vessels, dee blood vessels, kwaise, musclosa. Muscle layer mahawataha. Ma be salash rupture bez إنما في long standing cases يبدأ يطلع عندي بلود جديدة blood vessels أي كلام مفيش فيها muscle layer, ممكن ترابشر لوحدها دي بسميها روبيوزيس ممكن يبقى فيه نيوفا سكولاريزيشن أدي عند بيبدأ يتكون لي نيو بلاد فيزيلز. طب دي مشكلة؟ آه دي مشكلة كبيرة. البلاد فيزيلز الجديدة هي تبدأ تدي لي الأنجل. هترفع لي الانتر أوكلار بريشر وتعمل لي جلوكوما. بسميها نيو فاسكولر جلوكوما. وده من أسوأ أنواع الجلوكوما على الإطلاق. علاجها صعب جدا. المانجمنت بتاعها صعب للغاية. نمره ثلاثة Atrophia بالباي. زي ما كلمتك ممكن يحصل Atrophy of the globe Atrophy في العين كلها أسبابها حاجة كتير ممكن الأبسوليوت جلوكوما تعملها ممكن Detachment of the cellular body due to Presence of a cyclic membrane رابع حاجة حاجة بسميها Band-shaped keratopathy أنا هقولها لك بتبسيط مبالغ فيه أنت عارف الكورنيا في جزء منها باين لك في البالبيبرال فيشر الكورنيا من نص باين لك فيه البالبيبرال فيشر افرض ان الجزء دهوت ده بدأ يترسب فيه كالسيوم كالسيوم ديبوزيشن ات ذا بالبيبرال كورنيا هتلاقي ان الكالسيوم دهوت ده فرش لك جزء زي ما يكون باند شيب شبه المستطيل كده بس هو بيبقى مقط بيبقى في نقر النقر ديها corresponding to the penetration sites of the corneal nerves عارف corneal nerves بتبدأ تخرم الاسترومة of the cornea عشان تغذيلك corneal epithelium فالكالسيوم يجي يترسب في كل حتة حوالين النيرف ده بس مش هيقدر يترسب على النيرف نفسه وبالتالي هتشوف الكالسيوم كشيت او باند وفي نؤر Corresponding to the penetration sites of the corneal nerves خمس حاجة وهي كان المفروضة اقولها بعد الروبيوزيس ايريدس فورا الروبيوزيس ايريدس لما حصل نيوفاسكولاريزاشن on the iris بدأ وزن الايريس يزيد هيبدا عند الانجل ويبدأ يروح نحية البيوبيلاري مارجن لما يحصل ده هيبدأ ياخد البيوبيل يعمله نحية قدام كأنه بيقع الحركة ديت بسميها اكتروبيون يو في.